أما بعد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لأصحابه بالهجرة وتتابع الطلائع المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تباعا إلى المدينة إلى يثرب وتقدم أن من أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة وزوجه أم سلمة ولكنها احتوبست عنه كما تقدم معنا في الدرس الماضي وايضا بلال بن رباح وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص كانوا ممن بادر بالهجرة وعمر بن الخطاب تواعد مع عياش بن أبي ربيعة وهشام ابن العاص بن وائل السهمي تواعدوا في مكان عند صلاة الصبح وقالوا من تأخر منا فنعلم أنه قد احتبس فنمضي فلما التقوا في صلاة الغداء في صلاة الصبح احتبس عنهم هشام ابن العاص فانطلق عمر ومعه عياش بن أبي ربيعة إلى يثرب وقد جاء في البخاري أن عمر قدم المدينة ومعه عشرون قال في عشرين في حديث البراء في البخاري فالذي يظهر والله أعلم أنه في أثناء الطريق في أثناء الهجرة قد التقى ببعض الصحابة في حال هجرتهم فذهبوا جميعا حتى دخلوا إلى بني عمرو بن عوف في المدينة ولما وصلوا إلى المدينة جاء أبو جهل بن هشام وأخوه الحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة وكان أخوهما من أمهما فأم الثلاثة واحدة فقال فقال له هم على الكفر أبو جهل كما تعلمون مات كافرا كما سيأتي والحارث بن هشام أسلم فيما بعد وفقال فقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل من شمس حتى تراك فرق لأمه وعزم على الرجوع إلى مكة فقال له عمر والله إن يريدونك إلا على دينك إن أمك إذا آذاها القمل امتشطت وإذا أحرقتها شمس مكة استظلت وإنما يريدونك على دينك فأبى فقال أما إذ قد عزمت على الذهاب فهذه ناقتي وهي ناقة دلول سريعة فإذا رابك من القوم شيء فانجع عليها فذهب معهما حتى إذا أقبلوا على مكة احتال عليه فربطاه ثم دخل به إلى مكة وبقي محتفزا في مكة حتى أنه قد افتتن رضي الله عنه أي أنه أجبر على قول كلمة الكفر وكان الصحابة رضي الله عنهم في بادي الأمر يرون أن من قال كلمة الكفر حتى وإن كان مكرها لا عذر له لأنهم يقولون من عرف الديانة والإيمان والحق وجب عليه أن يصبر ولكن الله عز وجل أنزل عذرهم في ذلك وكان مما أنزل الله عز وجل في ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يقول هشام ابن العاص يقول وكان ممن افتتن حين حبس وأوذي وعدب يقول فلما كتبها عمر إلينا لما نزلت هذه الآية كتبها إلينا ونحن بمكة يقول فما زلت أسير بها في جبال مكة ووديانها هنا يأتي تمثل القرآن لأنه نزل على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يستشعرون المعنى الذي نزلت من أجله الآية ويعيشون معنى هذه الآية يقول فكنت أسير بها في وديان مكة وفي جبالها ومن لطيف ما يذكر والشيء بالشيء يذكر يعني أحيانا بعض الأشياء تأتي في وقتها فيكون لها أثر في نفس الإنسان يوم من الأيام كنت وأعتذر للنساء استقطع من الدرس هذه الخاطرة ذكرتها الآن كنت ذهبت لرجل يفسد كان عندي مرض معين فأردت أحد يفسدني فذهبت إلى هذا الرجل وهو يبعد عن الرياض يمكن قرابة خمسمائة كيلو فلما أتيت إليه طبعا طول الليل وأنا أمشي والصباح وانتظرناه فلم يخرج علينا من بيته إلى الساعة العاشرة تقريبا أو قبلها بقليل ثم قال نبدأ أولا بالأطفال والنساء فلما كان قريب من اذان الظهر أذن لنا بالدخول ومعي مجموعه طبعا لا اعرفهم فقال الذي ليس معه رفيق لا اقصده انا ما معي احد فقلت انا من طول الليل وانا امشي واتيت يعني قال ما استطيع فحاولت فعجزت فتشفى علي بعض الحاضرين فلم يرضى تكدرت حقيقة ورجعت إلى المكان الذي قريب مننا في محطة فيها شقق استاجرت فيها كنت مرهق تماما على الظهر فصليت الظهر والعصر ثم نمت ولا شك أن الإنسان يقطع هذه المسافة ثم يعود دون أن يحقق ما ذهب من أجله هذا مؤثر على النفس في الطريق أنا كنت أسمع شريط على أيام الكسد قديم شريط كان فيه قصائد فكنت أطفأت المسجل في موضع معين فلما مشيت شغلت المسجل فكان أول ما سمعت قال يقول المتنبي عين مفتقر إليك أهنتني قذفتني وأهنتني وقذفتني من حالقي لست الملوم أنا الملوم لأنني أنزلت آمالي بغير الخالق. سبحان الله كأنها موجهة لي أمام أبي عين مفتقر إليك أهنتني وقدفتني وأهنتني وقذفتني من حالق لست الملوم أنا الملوم لأنني أنزلت آمالي بغير خالقي. فوالله يا أخوان أرددها طول الطريق حتى أني وأنا في الطريق أقول إذا رجعت سأكتبها في لوحة وأضعها عندي في المكتبة. فأحياناً تنظر الذي ذكرني هذا قصة. هشام بن العاص مع الفارق هذا كتاب الله عز وجل وهذه آياته والبينات فكان يقول أردد هذه الآية وأنا أسير في شعاب مكة وفي جبالها ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فيما بعد سياتي ان شاء الله قال من لي بعياش بن أبي ربيعه وبهشام بن العاص فقال الوليد بن الوليد أنا فذهب إليهما واتى بهما كانا مربوطين فك وثاقهما واتى بهما المقصود أن هؤلاء هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر أن يهاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فإني أرجو أن يؤذن لي يعني إذا أذن لي فستكون رفيقي ثم عقد المشركون المؤامرة والمؤتمر الذي ذكرناه في الدرس الماضي وخططوا على النبي صلى الله عليه وسلم لقتله أولا قالوا نخرجه ثم قال لهم الشيخ النجدي لا هذا ليس لكم برأي إلى آخر ما اتفقوا عليه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة هذه القصة من حيث الصناعة الحديثية فيها كلام لبعض أهل العلم لكن هي في الجملة صحيحة والقرآن يؤيدها فإن الله عز وجل أثبت هذا في كتابه بقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فاصل القصة لا شك فيه ولذلك العلماء يذكرون هذا الحديث في تفسير هذه الآية لكن بتفاصيلها قد يكون بعضها لا يصح وهذا مما يتسمح في ذكره كما ذكرت لكم قاعدتنا في الكلام في السيرة في أول الدروس اتفقوا على أن يحيطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه ليلا وجاء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب في نحر الظهيره إلى أبي بكر وكانت ساعة لا يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وكان كثيرا ما يأتي إليه تقول عائشة رضي الله عنها ما عقلت نفسي إلا وأبواي على الإسلام يعني أبوها وأمها تقول وما يمر يوم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتين لكنه أتى في هذا اليوم في وقت لم يكن يأتي فيه فلما قيل لابي بكر قال بأبي هو وامي ما اتى به في هذه الساعة إلا أمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك يعني الأمر الآن خاص فقال إنما هم أهلك وكان قد عقد على عائشة رضي الله عنها يقول ما في إلا عائشة وهي زوجتك فقال إنه قد أذن لي, أذن لي فقال الرفقه يا رسول الله قال نعم وكان أبو بكر قد أعد راحلتين للهجرة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد أعدت راحلتين فخذ أيتهما شئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن ثم اتفق والله اعلم من خلال جمع الأحاديث الوالدة في هذا الباب أنهم اتفقا على أن يخرج من مكة ليلا في تلك الليلة و والخطة مرسومة كما قدمت لكم في الدرس الماضي كانت واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولي بكر ولذلك دعا أبو بكر عبد الله بن أريق الليثي ووعده بعد ثلاث في مكان بالقرب من جبل ثور لأن الخطة واضحة عنده ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ووجه عليا بتوجيهين الأمر الأول أن يبيت عنده فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويلتحف ببردته هذا الأمر الأول والأمر الثاني بعد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عنده امانات لأهل مكة يتولى علي رضي الله عنه توزيعها على أهلها وقصة مبيت علي بفراش النبي صلى الله عليه وسلم ثابته بلا شك قد جاءت من عدة طرق وإن كان في كل طريق بعض لكن مجموعها يدل على ثبوت هذه هذه هذا الأمر احاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في نصف الليل خرج من بيته ونام علي في فراشه فدار عليهم وهو يقرأ قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم حتى بلغ قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون قد أخذ في كفه ترابا ووضعه على رؤوسهم وهم لا يرونه ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وخرج باتجاه الجنوب إلى جبل ثور إلى غار ثور بقوا ينتظرون متى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادتها يخرج في آخر الليل ليصلي عند الكعبة أحيانا فكانوا ينتظرون خروجه لكنه لم يخرج فأخذوا يرمونه بالحجارة يرمون من؟ يرمون علي رضي الله عنه ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعودوا على اذيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتظور إذا رمي بحجاره أو شيء ما ما يظهر التعلم. ولكن علي وهو شاب حدث كان لا يزال في مختبر العمر فكان إذا رمه بالحجارة يتقلق فجاءهم شخص وقال قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب فلما نظروا من ثقب الباب رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظنون على فراشه فقالوا هذا هو في فراشه فلما أصبح الصباح وقام علي ونفض بردة النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم قد فشلوا في خطتهم وقالوا لعلي إنك للئيم ان صاحبك لا يتضور وأنت تتضور يعني الآن لاحظوا الفرق هم استغربوا في قضية أنه تاذى من الحجار جاء في بعض الآثار أنه سحب علي رضي الله عنه وأنهم آذوه وضربوه ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعتمد بمثل هذه الأمور إلا على رجل رجل مهمات صعبة فقال لا أدري أين ذهب ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وجن جنون كفار قريش وشعروا بالخذلان هذه آخر محاولة ممكن أن يقدموها في القضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يبحثون في كل مكان ووضعوا الجوائز لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين من يأتي بواحد منهما حيا أو ميتا فله مئة من الابل وأصبح الناس يذهبون في كل مكان عبد الله بن أريخ طليفي لم يكن مسلما ويظهر والله أعلم أنه سمع بهذه الجائزة لكنه ما غدر وهنا يأتي الكلام الذي ذكرته في الدرس الماضي قضية المرؤات التي ينبغي أن تزرع في نفوس هذا الجيل المرؤة هذا الرجل مع كفره ومع هذه الجائزة العظيمة لم يدفعه ذلك على أن يخون ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق في قضية أن يأتي في اليوم الثالث ويذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر كان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتي بالغنم في العشاء بعد ما ينام الناس وفي ظلمة الليل يأتي بالغنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر في الغار وهذا الذي يجعلني أقول الخطة واضحة مرسومة معلوم المكان الذي سيبقيان فيه فيحلب لهم من الحليب ويشربون منه و. وكان معهم طعام لأنه جاء في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاء هذا أيضا في حديث عائشة أنها وضعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها رضي الله عنه سفرة من الطعام وسقاء من الماء فلما أرادت أن تربطه لم يكن عندها رباط فحلت نطاقها الحزام وشقته نصفين فانتطقت بأحد النصفين والنصف الآخر شقته نصفين أحدهما للسقاء والآخر لسفرة الطعام فسميت ذات النطاقين من أجل هذا فكانوا يأكلون من هذا الطعام الذي عندهم ويأتيهم الحليب فيشربون منه وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي في كل ليلة فيبيت عندهم ويخبرهم بالأحداث التي جرت في النهار ثم يعود بغلس يعني قبل طلوع الفجر ويأتي يذهب بعده عامر بن فهيرة ليعمي أثره في الأرض ما يراه. انظر قضية الإحكام في الخطة التي رسمت ومع ذلك وصل المشركون إلى الغار ما تركوا مكان إلا ذهبوا إليه ووقفوا على الغار قد جاء في بعض الروايات أن العنكبوت نسجت بيتا على فم الغار وأن حمامة باضت بيضتين وضعت عشا وباضت بيضتين على فم الغار أما ذكر الحمامة فلا يصح ابدا وأما ذكر بيت العنكبوت فبعض أهل العلم قواه منهم الحافظ بن كثير رحمه الله فقد حسنه وكذلك في الحجر رحمه الله حسنه وإن كان في إسناده ضعف حقيقة لكن مثل هذا انثبت فلا يقدح في المعجزة بل هو معجزة وإن لم يثبت فقد جاء في البخاري بل في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا وهذا يدل على أن الغار لم يكن مواجه للناس ولكنه كان فيه نزول قال لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا هنا معنى التوكل بذل جميع الأسباب المتاحة ثم بعد ذلك تفوض الأمر الله عز وجل بعد ذلك وقبله لكن مع فعل الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل الأسباب المتاحة وفوض أمره إلى الله عز وجل وأنزل الله عز وجل في هذا قرانا يتلى قال سبحانه وتعالى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 عز سبحانه وتعالى فحمى أولياءه وهو حكيم في تدبيره في هذا كله بعد ثلاثة أيام أتى عبد الله بن أريق الليثي بالراحلتين وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه مع هذا الرجل الذي يعرف كان هاديا خريتاً يعرف الطرق فذهب بهما من طريق لا يعرفه أكثر الناس ولا يسلكه إلا القلة فذهب بهما جنوباً ثم اتجه غربا حتى هذا الساحل ثم ذهب شمالا والناس يبحثون في كل مكان فكان سراقه بن مالك المدرجي كان في مجلس من مجالس قومه فاتى رجل وقال إني رأيت أسودة تسير على الساحل إني لأظنه محمد وأصحابه أسودة يعني يقال للشخص الذي لا يميز وإنما يرى شخص لا يميز يقال له سوات والجمع أسوده يقول أنا رأيت ما أميزهم لكن أظنهم محمدا وأصحابه الذين معه فقال يقول سرقة فعلمت أنهم هم لكني أريد الجائزة لي أنا يقول فقلت لا هذا فلان وفلان قد ذهب على أنظارنا قبل ساعة يقول ثم جلست قليلا حتى التهى الناس ثم خرجت إلى بيتي فأمرت جاريتي فخرجت بفرسي من وراء التل واخذت رمحي وحتى يقول جعلت الزج من جهة الأرض لأنه حديد والحديد يلمع ما يريد أحد ينتبه ثم ركب فرسه وانطلق ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلح الآن فلما اقبل عليهم عثرت به فرسه فسقط قال فزجرتها فلما قامت اخرجت الازلام قال فاستقسمت بها فخرج الذي اكره يعني هو يريد يلحقهم ويقتلهم لكن الذي خرج له خلاف هذا لكنه هنا عصى الازلام ثم قال فلما اقبلت عليهم بحيث اني اسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يلتفت وكان ابو بكر يلتفت كثيرا قال فساخت يدا فرسي فسقطت من عليها فزجرتها فلما قامت ناديتهما بالأمان فأتى اليهما وامنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتب لي كتابا يقول علمت أنه سيظهر بعد هذا خلاص علمت أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتم وأنه سيظهر يقول فقلت أكتب لي كتاب أمان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيره فكتب له كتابا أما ما جاء أنه قال كيف بك إذا سورت بسواري كسرف فهذا لا يثبت هذا لا يثبت وليس بصحيح وقال عرض عليهما الطعام والشرب قال عم عنا يعني إذا جاء أحد فقل قد كفيتكم من هذا الطريق ليس فيه أحد حتى لا يتبعهما غير سراقة فكان يقول سراقة فكنت أول نهاري جادا في طلبهما وآخر نهاري ذابا عنهما أرد عنهما من يسأل عنهما ثم مر بخيبة أم معبد وسيأتي إن شاء الله هذا في الدرس القادم لأن خذنا الوقت المتاح وأعتذر اني استقطعت قصة لا شأن لكم فيها أخذت جزءا من الدرس لكن أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين